بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر للذين كفروا في عزة وشقاق كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانقلقنا لأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِهِ بَلْ لَمْ يَذُكُرُ عَلَامَةٌ أَبْعِلَ دَهْمُ خَزَائِنٍ وَأَحْمَدِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابِ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هناك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم روح وعاد وفرعون ذو الأوداد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق وقير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان فرى بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وحدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحده ولي نعجة واحدة فقال أكلنيها وعزني في الخطاب قال لقد اظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وإن كثيرا من الخلقاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين امنوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وطريم وظن أن ما هم وظنناهود أنما فدناه فاستغفر ربه وخر راكع فاستغفر ربه وخر وناب ذلك وإن له عندنا لزلف وحسن مآب يا داود ان جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى عن سبيل الله إن الذين يظلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب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 واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اولي الايدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكره وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرة الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليفوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدمتموه لنا فبكس القار قالوا ربنا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاوت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار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 قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نباه بعد حين